لامك حق لو علمت كبيره كثيرك يا غذا لديه يسير لامك حق لو علمت كبيره سير فكم ليله باتت بثقلك تشتكي لها من جواغ انة وجفير وفي الوضع لو تدري عليك مشقات فكم رصاص منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الاذى بيمين غا وبنسجاشرغ لديك النميم وكم مره جاء واقطك قوتغا حنونا اشفاقا و انت صغير و انت صغير فضيعتها فضيعتها لما اسنت جحاله وطال عليك الامر وهو قصير فاه الذي عقل ويتبع الهوى وواه اللي القلب وهو بسيط والبسيط دونك يا عمي دوائي غا فانت لما تدعو اليه فقير لامك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه شيء يسير